أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تناموا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسراء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 وانتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لكم آياته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 وتؤمنون بالله ولوامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينقلون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا, إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الناس من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون لم بآب غير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا قَالِبُونَ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِبٌ كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِبٌ نَّصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ بَلَوْنَ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ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 وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللِّسَانَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ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 إذ الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 ادْرُوا وَاتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ ثَوْرِهِمْ مَاذَا يُمْدِدُكُم رَبُّكُمْ يُمْدِدُكُم ربكم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ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 أَفَإِن مَاتَ أَوْ كُتِلَا قَلَبِتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِنَا ان تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وكَأَيٍّ مِنَ النَّبِيِّ إِذْ قُتِلَ مَعَهُ الرِّجَالُ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا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 وَثَبِّتَ قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتِيهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 126. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا ومأواهم النار ومأواهم النار وبيس مثوى الظالمين ولقد صدقت الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 120. إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم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 أمانة عاسية يغشي طائفة منكم، يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أمور أنفسهم يظن.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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفي كل نفس ما كسبت, نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 هو لَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد صَبَتُم مِثْلِهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا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 يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم